الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه ومن اتبع هداه واشهد ان الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صل على محمد وال محمد كما صليت على ال ابراهيم حميد مجيد اللهم بارك على محمد وال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبعد فنستكمل إن شاء الله تعالى حديثنا حول الحديث الرابع عشر وكان قد تبقى من حديثنا حوله مسألة تتعلق بالاستجمار وهي إذا خرج الحدث من غير السبيلين ذكرنا في اللقاء الماضي أن العلماء رحمهم الله تعالى لما تكلموا عن حكم الاستجمار استثنوا بعض الحالات التي حكموا فيها على أنه لا يجوز الاستجمار أعني استعمال الحجارة في إزالة النجاسة ومن هذه المسائل التي اختلفوا فيها إذا خرج الحدث من غير السبيلين فقد يفتح للإنسان فتحه في بدنه يخرج منها البول والغائط تكون بديلة عن السبيلين فإذا خرج منها الحدث هل يكفي الاستجمار أم يتعين الماء فقيل إذا سد المخرج المعتاد وكانت الفتحة تحت المعدة أجزأ الاستجمار قولا واحدا في مذهب المالكية واختاره بعض الحنابلة وإن كانت الفتحة فوق المعدة أو لم ينسد المخرجان فقولان في مذهب المالكية أرجحهما وجوب الماء لأنه غير ناقض وقيل يجزغ الاستجمار مطلقا إذا انسد المخرج سواء أكانت الفتحة فوق المعدة أو تحتها وهو وجه في مذهب الحنابلة وقيل لا يجزئ فيه الاستجمار مطلقا وهو الصحيح من مذهب الحنابلة لأن هذه المسألة فيها للعلماء ثلاثة أقوال منهم من قال بجواز الاستجمار مطلقا ومنهم من قال بعدم جوازه مطلقا ومنهم من فرق بين إذا كانت الفتحة فوق المعدة فتأخذ حكم القيء ونحوه أو كانت تحت المعدة فتأخذ حكم البول والغائط ونحوهما فمن قال يجزئ الاستجمار مطلقا احتج بأن النجاسة لا يتعين في إزالتها الماء فمتى زالت بأي مزيل زال حكمها وأيضا الاستجمار بالحجارة عزيمة وليس رخصة حتى يقيد بالسبيلين فقط ومن قال يتعين الماء رأوا أن الاستجمار رخصة ورد في نجاسة معينة وهو البول والغائط على مخرج معين هما السبيلين فإذا خرج من غيرهما فيكون نادرا بالنسبة إلى سائر الناس فلم ينبغي فيه أحكام المخرج المعتاد ولأن لمسه لا ينقض الوضوء أشبه سائر البدن والصحيح أن هذه التعاليل لا علاقة لها بإباحة الاستجمار على المخرجين وبالتالي لا يستدل بها على رد الاستجمار على غير السبيلي وإنما أبيح الاستجمار نظرا إلى أنه محل تنجس فحيثما وقع هذا الوصف أبيح الاستجمار إما بالقياس الجلي أو بعموم النص فالقول بإن الاستجمار لا يجزئ هنا قول بعيد لا يقبل ومن فرق بين ما تحت المعدة وما فوق المعدة رأى أن ما تحت المعدة يلحق بالبول والغائط لأن الجسم يكون قد انتهى من الانتفاع منه وحوله إلى فضلات وأما ما فوق المعدة فيلحق بالقيء وهذا له وجه من النظر من حيث الحكم عليه أنه بول أو غائط لكننا لا نقصر إزالة النجاسة بالاستجمار على البول والغائط بل إن سائر النجاسات تزال بأي مزيل طاهر على الراجح نعم نقول ما كان فوق المعدة ممكن أن نحكم له بالطهار فإن الصحيح أن القيء طاهر وليس بنجس وبالتالي لا يحتاج إلى استنجاء أو استجمار إذن الذين فرقوا بين ما فوق المعدة وما تحت المعدة ينبغي أن لا يختلفوا في جواز الاستجمار أو عدمه وإنما يختلفون في وجوب تطهيره من عدمه ليه؟ لأننا الآن لسنا في محل إزالة نجاسة بقدر ما نحن في محل الحكم على الفارج هل هو نجاس أو ليس؟ بنجس فلو قلنا ان ما فوق المعدة يلحق بالقيء والقيء ليس بنجس اذا هو ايه طاهر فما الحق به يأخذ حكمه وبالتالي لا يدخل في باب ازالة النجسات بالمر يبقى هنا اللي يفرق بين اذا كانت الفتحة فوق المعدة او تحت المعدة يفرق في مسألة ايه الوصف على الخارج هل هو نجس يحتاج إلى طهارة أو تطهير أم ليس بنجس فإن كلنا يلحق بالقي يبقى ليس بنجس وبالتالي لا يحتاج إلى تطهير ولا يكون في محل النزاع الذي نحن بصدده ولو كلنا إنه هو تحت المعدة يلحق بالبول والغائط يبقى نجس يبقى ننظر هنا في مسألة هل تزول النجاسة بزوال عينها بأي مزيل أم بد من مزيل معين تقدم قبل ذلك بيان أن النجاسة يطلب إزالتها بأي مزيل حصل وقع الإجزاء لأنها ليست من الأمور التعبدية التي لا تدرك حكمة التشريع فيها بالعقل المطلوب إزالتها فبأي مزيل حصل هذه الإزالة وقع الإجزاء وتم المطلوب فالراجح والله تعالى أعلم أن الاستجمار يجزئ مطلقا وأن النجاسة تزال بأي مزيل